Já, a jehož lidé věřili, jsou účastníci. Allah je jako to, co řekl Iša bin Murján. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت فائفة فأيَدْنَا الذين آمنوا على عدوهِم فأيَدْنَا الذين على عدوهِم فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ